هسرعون على بكره تيجيوا وتفوتوا مانو دولت ولما كان لما الناس اليمه كلها عملتلي مهمة نسي يقول لي مهمه نسيو اللي ما بينا في المعلق وقطعين عرفنهم اندلي يا ابني ما فيش منهم علشان كده مش شايفنهم وهنفضل كاسرنا عينهم دول والشين. الشده فيها خلق كتير مش سادة كلها بتلم العدة يا ما ناس واعت في السكة ومش عايزين نعرفكو ده اكيد حاجة تشرفكو ياللي كبرتوا خرفتو ما بقيتش انا بس عشان وطين اللي احنا عملنا لهم قيمه دول جاعوا عبدوا قدينا كات معرفة بنتي لسينا ملهاش كتالو M- يا اللي ما بتصنع عشرتكم ما بناقص من قعدتكو انا من حساباتي لغيتكم قفلت الباب صلصانه مش عايزين حد معانا كل اللي روح ده فدانا احنا الوحدين حصانا ما فيش احباب احنا اللي كسرنا ضحانا ان انتك لم يا ابن الشقي انا كسبانه ما تخفوا عنيكو تهتموا وقت المصلحة تتلموا طب وروحوا اللي ما تتسموا تكبركم اي حرق دموا يا ناس على قام سيتنا هم على ستنا وفي دهرنا جابوا سرتنا مدكوش تاني على سكتنا علشان همشوت يلا نشلتكم في عيوني ليه طيب غفلتوني وفي اجل قشت حرفوني بس انا قفرود السوري على بقعة